بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا لَو غَنِنتُم أَن يَخْرُجُوا وَظَنّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ وَظَنّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فآتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب آتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بلوتهم بايديهم وايد المؤمنين لا اعتبروا يا اول الابصار لا اعتبروا يا اول الابصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في دُنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُنَا وَلَمَّا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذلك لأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد القياد ومن يشاق الله فإن الله شديد القياد.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 Terima kasih ثُمَّ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ تَمَا أَوْجِفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما, وما, وَمَا نَآكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ وات الله إن الله شديد اللعاب إن الله شديد اللعاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا للفقراء يرجو من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الذين تبوؤوا الدار والايمان قرنهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على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 يرشح عن نفسه فاولائك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا والذين جاءوا من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 وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لنصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ولا نطيع في أحدا أبدا وإن قتلتم لنا صرا لكم يشهد إنهم لك 154. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون 165. فسروهم لا يؤولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله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 لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرآن محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شدى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبالامرهم ولهم عذاب اليم لا قوَّبَلَ أمرِهم وَلَهُمْ عذابٌ أليمٌ كَمَثَلِ الشيطانِ إِذْ قَالَ لِلإنسانِ كُفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بريءٌ مِنْك كَمَثَلِ الشيطانِ إِذْ قَالَ لِلإنسانِ كُفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بريء قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. وذلك جزاء الظالمين. وذلك جزاء الظالمين. يا الذين آمنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزين. لو أن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 الشهد هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي لا المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم